نذى مسمى من في القبور إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحسبة شيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْكِبْرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواء عام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من نيباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأم فقوا مما رزقناهم سرو وعلانية، وأمفقوا مما رزقناهم سرو وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إنه غفور شكور